أقسام الله سبحانه وتعالى والله أعلم يسأل سائل عن حديث رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له هل هذا حديث صحيح أم لا يقول هذا الحديث جيد رواه الإمام الترمذي وحسنه والإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرته عنده ولم يصلي علي ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهم الجنة وده حديث جيد الإسناد ويعني الفقرة الأخيرة حياء أنا أتمنى الجماعة الذين يعني مارسوا العقوقة مع الوالدين أو مع أحدهما أن يعني ينظر إلى هذا الحديث نظرة معتبرة ويعلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة وأن الأم أيضا باب من أبواب الجنة. الذي يموت ولم يستغل وجود الأب والأم هذا تعس له وبعدا له بل ينبغي لكل عاقل أن يرمي نفسه تحت قدمي أبيه. وأمه حتى يظفر برضاهما فيكون هذا من جملة أعماله وإلا لو مات الأب أو ماتت الأم أو مات جميعا فقد أغلق بابان له من أبواب الرحمة التي يمكن أن يستثمرهما لدخول الجنة نسأل الله أن يهدي العاقين احنا رمضان داخل يعني فضله يومين تقريبا أو ثلاثة ويحل علينا نسأل الله أن تقبل منكم الصيام والقيام